بسم الله الرحمن الرحيم صادق والقرآن الذكر بل الذين كفروا في عزه وقال الكافرون هذا ساحر كذاب أجعل ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة إنها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 وَقَالُوا رَبَّنَا عَجِّلْ لَنَا قِطَّنَا قَبِلَ يَوْمِ الْحِسَابِ والطير محشورة كل له أواب وشددنا ملكه وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسور المحراب خاصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا فاحكم بيننا بالحق ولا تسطط واهدنا إلى سواء الصراط ان هذا خيله تسع وَلِيَ نَعْجَتُ وَاحِدًا فَقَالَ أكْفِلْنِي هَ فِي الْخِطَابِ قَالَ لَقَدْ غَلَبَكَ بِسُؤَالِ نَعْجَتِكَ إِلَانِ عَاجِهِ وَإِنَّكَ كَفِيرًا مِنَ الْخُلَطَ وظن داود أنما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وأنا به فاغفرنا له ذلك بِعَيْنِ الْهَوَى فَيُضِلُّكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ إِنَّ الَّذِينَ يَضِلُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا نسوا يوم الْحِسَابِ وَمَا يتبروا آياته وليتذكر أولو الألباب ووغبنا لداود سليمان نعم العبد إنه أواب إذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد فقال إن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 قال وَأَضْبِغْ فِي بَلِي وَغَبْلِي مُلْكَ الَّذِي لَا يَنْبَغِي لِأَحَدٍ مِنْ بَعْدِي إِنَّكَ أَنتَ الْوَهَابِ فَسَخَّرْنَا لَهُ الرِّيحَ تَجْرِي بِأَمْرِهِ رُخَاءٌ حَيْثُ أَصَابِهِ وَالشَّيَاطِينَ كُلَّ بَنَاءٍ وَغُوَى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 هَذَا مُخْتَسَلٌ بَالدُّنْيَا وَشَرَابِ وَوَهَبْنَا لَهُ مِنْهُ أَنْ لَهُ رَحْمَةً مِنَّا رَحْمَةً مِنَّا وَذِكْرَى لِأُولِي الْأَلْبَابِ وَخُذْ بِيَدِكَ ضِرْثًا بِهِ وَلَا تَحْنَثْ إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب واذكر 117. واذكر إسماعيل واليسع وذلك في وكل من الأخيار 118. هذا ذكر للمتقين لحسن <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> متكين فيها يدعون فيها بفاكهة كثيرة وشراب جهنم ما يصلونها فبئسل مئداد هذا فليذوقوا حميم وغساق واخر بي شكه معكم لا مرحبا بهم إنهم صالوا النار قالوا بل أنتم لا مرحبا بكم أنتم قدمتموه لنا فبيس القرار قالوا ربنا من قدم لنا للطاغين على الش اغتخن معكم لا مرحبا بهم إنهم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 خلناهم سخرياً أمزاقت عنهم الأبصر إن ذلك لحق تخاصم رب السماوات والأرض وما بينهما العزيز الغفار قل هو نبأ عظيم أنتم عنه معرضون قل هو نبأ عظيم أنتم عنه معرضون كان اليمن علم بالملائِ الأعلى إذ يختصُ.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 أستكبرت أم كنت من العالين قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين قال فاخرج 119. إلى يوم الوقت المعلوم قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين 111. إلا عبادك منهم المخلصين قال فالحق والحق أقول ومن من ثبعك منهم أجمعين قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين إنه إلا ذكر للعالمين ولتعلمون